التصنيف سنة يهودية أخذ أبو أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته فلما دخلوا إذا بالباب يطرق وإذا بالحاخام اليهودي يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا ويسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي وبعد أن سمع الإجابة قال أشهد أنك نبي الله حقا وأنك جئت بحق ثم تحدث بصفته عالما من علمائهم ومثقفيهم فقال إن اليهود قوم به إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهاتوني عندك وقالوا في ما ليس في ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فدعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم فجاءوا ولما اجتمعوا حوله قال لهم ثلاث مرات يا معشر اليهود وي لكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئت بحق أسلموا فرفضوا ثلاث مرات قائلين ما نعلمه هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكشفهم أمام أنفسهم والناس فقال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فابتهجوا ظنًا منهم أنه سيدعوه لمناظرة ولم يعلموا أنه خلف الباب فقالوا هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم قالوا أعاذه الله من ذلك فكانت المفاجأة هتف صلى الله عليه وسلم أخرج ابن سلام فإذا بالباب يفتح وإذا بسيدهم وحبرهم وخيرهم يتهادى اتسعت أعينهم وفتحوا أفواههم ونظر بعضهم إلى بعض فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صدم اليهود وأسقط في أيديهم لكن مخزون العناد والوقاحة لديهم لا ينفد حولوا المكان إلى لغط وتنكروا لشهادتهم قبل ثوان وصاحوا بوقاحة هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وتنقصوه عندها التفت ابن سلام لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا بعد نظره فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله كان من بين الحاخامات الذين حضروا رجل يقال له يوشع وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينذر سكان يثرب الوثنيين ويحذرهم من نار جهنم فطلبوا منه دليلا على صدق كلامه فأشار إلى طفل صغير اسمه سلمة بن سلام وقال إن نبيا سيأتي من جهة مكة، وإن الطفل سلمت سيدركه إن عاش. كبر سلمت وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمنه وقومه. ثم ذهبوا إلى يوشع الذي رفض أي يؤمن وقالوا. ويحك يا يوشع ألس بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلا ولكن ليس به لم يصدم الطفل سلمة وحده بموقف الحاخام يوشع هناك طفلة يهودية مدللة صدمها حقد والدها وعمها على نبي الله صلى الله عليه وسلم